انا بين اللي حبه اسعد في جمهور عراق يضحك منهم تحاتكم يا اهل اللي مليون مضروب يا اهلي متربعين على الصدارة والفوز لك على الجدارة وسط الملاعب نجومك تكتيك وفن ومهار يا أهلي هاتي يمينك بحط إيدي بدينك نأكد العشق الأخضر ما بين قلبي وبينك <تصفيق> يا, أهلي <تصفيق> يا أهلي هاتي يمينك بحط إيدي بدينك نأكد العشق الأخضر ما I did you